What? وقوموا بالبنينا سخان مين من ملائكه تيننا انكم لا تقولون Hvala što غَوْنًا فِيهِم <تسبيحهم> إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا رَفُورًا <وإذا> I'm <laughs> sorry.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 وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا Hvala što